بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يرحى إليك من ربك إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تَوَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّاتِكُمْ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو الله فإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا تَعْتَدُوا بِمَا تَجْهَلُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ من وَأُولُو الْأَمْنِيَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو رَحِمٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مشطورا وإذا خذنا من النبي لميثاقهم غميرا وبن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاب نديما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم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 وإذ زاغت للصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزرجنوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسينا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون لدبار وكان عهد الله قل لن ينفاكم الفرار إن ثررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن راد بكم سوء وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولا نطيرا